آه. السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله الشيخ عرفات حياك الله حياك الله تفضل يا شيخنا نحن من مدينة نصراتة وكما تعلمون آه. بها طلبة علم كانوا باليمن منهم الشيخ أبو عبيدة والشيخ أبو حديفة وسئل الشيخ عبيد الجابري عنهم فأجاب عن الشيخ أبي عبيدة أحمد الشوبي بكلام مفاده لم احدق امره فبعض الناس اولوا هذه الكلمه أن الشيخ ابو عبيده مجهول عند الشيخ عبيد وينشرون هذه الكلمه بين اوساط الطلبه فنريد ان نريد منكم بارك الله فيكم تبيين هذا الأمر فهذا غير صحيح الشيخ عبيد يعرف ابو عبيده وفقاهم رغم تبعهم استفيدوا من هو في المالكي يا يا شيخنا عندي سؤال آخر لو سمحت الله عندنا مقطع صوتي للشيخ أبو الفضل يقول فيه أني, أني سألت الشيخ عبيد عمن يخطئ ويتراجع يخطئ ويتراجع يخطئ ويتراجع فقال, فقال الشيخ عبيد مجيبا لأبو الفضل أن هذا لا يدرس هكذا ونستطيع أن نسمعك هذا المقطع يا شيخ أقل تبع وثلاثين في هذا المقطع تسمعوا يا شيخ ويش تريد من هذا الكلام يعني هل يعني الشيخ عبيد الجابري يقول أن أبي لا يدرس لا لا يقول يعني وطبعا كلامة, ب... كلامة بالفضل يؤولونها على دعك بالفضل. من كلامة بالفضل أنت دعك من كلامة بالفضل أنت الآن سألت عن نبي حديثة الشيخ عبيد لا يقول هذا بارك الله فيك نا... نطلب العلم عند الشيخين بارك الله فيك نعم نعم جزاك الله خير و الله فيك هل تسمح بناسك هذا كلام يا شيخ؟ لا بارك السلام عليكم و الله بارك الله بركاته.